الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله والاه الطيبين الطاهرين معظم. جاء الإسلام جاء رسول الله صلى الله عليه واله بسلام شاملة وتغيير شامل في الحياة تغيير الافكار والقيم والعادات والتقاليد والاصول والاحكام بشكل واسع يعني تغيير شامل في حياه الانسان من الاصول والافكار إلى الأحكام والتشريعات إلى الأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف وحتى المصطلحات غير الإسلام حتى المصطلحات في حياة الناس وجاء دي. مصطلحات جديدة والمصطلحات تعبر عن الأفكار والأفكار الجديدة تستدعي مصطلحات جديدة كانت. عملية الشامله كانت كان هذا العمل الشامل هدم وبناء اهد الافكار والقصول والمفاهيم والاحكام والتشريعات والقيم والأخلاق المعروفة والمألوفة لدى الناس في الجاهلية وبناء أفكار وأحكام وتصورات وتشريعات على انقاض تلك الأحكام الجاهلية والذي في فيما انجزه رسول الله صلى الله عليه وآله من رسالة الله خلال ثلاث وعشرين سنة يرى عجبا خطر رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في مسجد نمرة مسجد نمرة لحد الآن قائم في عرفات خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد نمرة يوم عرفة فقال صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله الزمان والسماوات قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض هذه كلمة تعبر تعبر هذه الكلمة بشكل كامل بشكل دقيق عن العمل الواسع والشامل الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله إن الزمان والسماوات قد استدار كعيئته يوم خلق الله السماوات والارض يعني الله عز وجل أعاد الناس إلى حيث خلقهم الله على دين الفطره يوم خلق الله السماوات والارض دورة شاملة من العمل فأعاد الإنسان فأعاد الإسلام للإنسان فطرته التي سلبتهم منه الحضارات الجاهلية وأعادت إلى ح... وأعاد إلى حياة الإنسان رواسب رسالات الله التي انقطعت عن الناس وهدم الإسلام كل ما بناه الجاهليه من أفكار وقيم وحضارة وأحكام بالكامل وأقام مكانه محله هذا الصرح الصرح الشامخ وهو الإسلام في نفس في نفس الحج حجة الوداع وفي نفس المسجد بس بنمرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله على أن كل شيء من الجاهلية تحت قدمي موضوع موضوع تحت قدمي انا أضع قدمي على كل شيء في الجاهلية لأن الجاهلية نقضت الجاهلية رسالتها مهمه الجاهليه تحريف فطره الانسان تخريب فطره الانسان تخريب عقله تخريب ضميره وتخريب فهمه ووعيه فأعاد الاسلام إلى الإنسان كلما سلبته عنه الجاهلية فكان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الله, خلق الله عز وجل خلق الإنسان يوم خلق الله السماوات والأرض سويا سويا على فطره الإسلام إنما حرف الإسلام انما ان انما ان حرف الانسان تحت ضغوط الحضارات الجاهليه وتحت وبفعل قاملي الهوى والطاغوت هذا التغيير الاول التغيير الثاني هذا التغيير في القيم والأفكار والأحكام التغيير الثاني الذي جاء به الإسلام تغيير في المواقع ما يحفظ القيم والأفكار إلا من خلال المواقع السياسية والقيادية في المجتمع وبين المواقع والقيم والافكار علاقه فاذا كانت المواقع القياديه والسياسيه في المجتمع بيد ناس فاسدين بالضروره يقوم اولئك بهدم القيم والافكار عندما جاء الإسلام بها بالقيم والأفكار والأحكام والتشريعات جاء, جاء, جاء عندما غير الإسلام القيم والأفكار والأحكام هذا التغيير الواسع الشامل قام إلى جنبه بتغيير آخر واسع كذلك والشامل كذلك وهو التغيير في المواقع وأهمية التغيير في المواقع أن الموقع هو الذي يحفظ الفكر الموقع الراشد يحفظ القيم والأفكار والموقع الفاسد يهدم القيم والأفكار فجاء الإسلام بتغيير شامل في المواقع فصعد بالإسلام ناس كانوا في حظير المجتمع رفعهم الإسلام إلى قمة الهرم الاجتماعي وسقط بالإسلام أنزل الإسلام ناس من قمه الهرم الاجتماعي الى الحضيض هذا الانقلاب الثاني الانقلاب في المواقع كان الى جانب الانقلاب الاول الى جانب الانقلاب الاول وهو الانقلاب في القيم والافكار والاحكام والانقلاب الثاني كان من شأنه أن يحفظ الانقلاب الأول، ولولا الانقلاب الثاني ما كان بالإمكان حفظ المكاسب العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله تعالى في حياة الإنسان وحضارة الإنسان هذه الحضارة الربانية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحفظها إلا المواقع الراشدة المواقع التي تكونت في ظل هذه الحضارة الربانيه ولذلك صعد بالإسلام ناس من حظيظ المجتمع مثل بلاش رحمه الله عبد حبشه اعتقه أبو بكر فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنا له فلما أمر في فتح مكة أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن في الناس والمسجد الحرام يومئذ حاشد بزعماء قريش وأسياد قريش وجبابرة قريش وبلال على ظهر الكعبة يرفع فيهم التكبير والتهليل والتسبيح فقال خالد بن اسيد وكان يومئذ مع جالسا إلى جنب أبي سفيان والحرف بن هشام قال خالد بن أمني وسيد لقد أكرم الله سيدا يقصد أباه لقد أكرم الله أسيدا إذ قبضه فلم يسمع أذان هذا العبد وقال الآخر حظ ألم يجب محمد صلى الله عليه وآله غير هذا العبد الأسود ليرفع فينا الأذان أبو, أبو سفيان خاف قال أما أنا فلس له شيئا وأنا أعلم إذا نطق بشيء سوف يزجرنا رسول الله صلى الله عليه وآله تمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليكم وقال لقد سمعت ما قلتم فزجرهم صلى هذا عليه الشامل في المواقع رفع الله فهي رومي سلمان الفارسي كان من فارس وبدا حياته بالمجوسية فهداه الله إلى أن جعل يده في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت يقول المفيد رحمه الله في الاختصاص جرى ذكر سلمان وذكر جعفر الطيار رحمه الله رضوان الله عليه عند الامام الصادق عليه السلام والامام متكئ يسمع حديثنا ايهما أفضل عند الله سلمان أفضل أم جعفر الطيار رضوان الله عليهما فقال بعضهم وما سلمان مجوسي أسلم فكان الإمام الصادق مفتكئا فاستوى جالسا مغضبا وقال رحم الله سلمان كان مجيسيا فأصبح علويا وكان فارسيا فأصبح قرشيا رحم الله سلماء وإن لجعفر لشأن عند الله تعالى يطير مع الملائكة في الجنة رضي الإمام الصادق عندما سمع هذا البحث في تقييم سلماء إذن الإنقلاب الذي حدث انقلابا بالإسلام حدث انقلابا انقلاب في القيم والأفكار والأحكام والمفاهيم والأعراف انقلاب شامل في الحياة ذكرت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد نمير انقلاب شامل اعاد أعاد الإسلام الإنسان إلى نفسه إلى فطرته وضميره ووعيه وعقله واستعاد الإنسان في ظلال الإسلام كامل شخصيته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الانقلاب الأول والانقلاب الثاني في المواقع السياسية والمواقع القيادية فرفع الله بالإسلام أناس ووضع الله بالإسلام هنا، وضع الله بالإسلام سلمان وبلال وعمار وأبادث والصهيب وخباب، ووضع الله بالإسلام ابا سفيان من زعماء قريش، وهذا. الانقلاب الثاني والانقلاب الثاني يحفظ الانقلاب الاول ولولا الانقلاب الثاني ما كان بالامكان حفظ الانقلاب الأول الذي الانقلاب الاول الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله. حدث بعد رسول الله حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله انتكاسة عميقة جدا في الأفكار والمفاهيم والتصورات والقيم والأخلاق. كما حدثت انتكاسة في المواقع كذلك حدثت انتكاسة القيم وحدثت والأفكار والأحكام وحدثت انتكاسة أخرى في المواقع الذين وضعهم الإسلام من قمم الجاهلية استعادوا مواقعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين رفعهم الإسلام دفعوا عن مواقعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لما تولى عثمان بن عطمان الخلافة بعد الخليفة الثاني كان عثمان في جلسة عائلية بنو اميه محيطين بها النؤو فجاء إليه أبو سفيان وهو يومئذ أعمى يقوده قائد له فقال يا عثمان لقد انتهى إليك الأمر لقد انتهى اليك الامر بعد تيم وقدي فاجعل اوتادها من بني اميه وادرها هذه الكرة الكلافة في ايدي بني اميه فهو الذي نفس ابي سفيان بيده لا أدري ما جنة ولا نار الخلافة صارت أدرها بين دنيا وميلا لا تسلع منها فزجره عثمان وقال له اسكت فعل الله بك وفع هذه الذهنية استعادت السيطرة على كامل الوضع ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن أخوف ما أخاف عليكم في الفتنة التي ظاعت وظهرت في خلافة في أيام حكم أمير المؤمنين عليه السلام إن أخوف ما أخاف عليكم فتن بني أمية أخوف شيء أخاف عليكم فتن بني أمية عن الشيء الذي يسعيون ك مواقعهم في المرحلة الجاهلية في الحياة الجاهلية يستعدون كل شيء سلبهم الإسلام من مواقعهم ويحتلون مواقعهم الجاهلية بالذهنيات المشبعه مشبعة بالأفكار الجاهلية والعادات الجاهلية والتقاليد الجاهلية ما تغير ما تغير ابو سفيان وأبناء ابو سفيان الذين تعاقبوا على الحكم بعد الأمير المؤمنين عليه السلام بعد الأمير المؤمنين والإمام الحسن عليه السلام ما تغيرو؟ بنفس الذهنية بنفس العقلية تعاقبوا على الحكم واحدا بعد, واحد بعد واستولوا على مواقع الحكم في بلاد المسلمين بنفس الأفكار والأخلاق والعادات وال... أعاد الجاهلية إلى الإسلام مرة أخرى إعادة كاملة أعاد... أعاد الجاهلية أعاد القيم والأفكار والاحكام التي هدمها الإسلام وأقام على انقاضها الإسلام اعدوها الى حياه الناس مره اخرى بشكل كامل بشكل عجيب ولم يبق من الاسلام الا رسوم وربوا اجيال على هذه الطريقه على هذا الأمر واجه الحسين عليه السلام هذا على الواقع لذلك كلمة الإمام الحسين عليه السلام إلى مروان بن الحكم عندما هلك معاوية فاستدعى وليد ابن عتبة وكان يومئذ امير المدينة الإمام الحسين عليه السلام ذهب إليه الإمام عليه السلام من فطلب من الامام البيعة الإمام تنع من البيعة الإمام عليه السلام تنع من البيعة أصبح وتصبحون ونرى وترون وهم بالخروج فأشار إليه مروان قال عليك به إن خرج ما يجي في إيدك فيما بعد الآن في إيدك الحسين عليه السلام في دار العمارة فإن خرج من, من هنا لن تتمكن منه مرة أخرى فتوجه الإمام عليه السلام إلى مروان فقال إنا إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوليد فقال انا لله وإنا اليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الخلافة محرمة على قال أبي سفيان الإمام يقول وعلى الإسلام السلام إذا يجي يزيد إلى الحكم ويتولى يزيد الحكم بعد معاوية ما يبقى من الإسلام إلا الإسلام وعلى الإسلام السلام قد بليت الأمة براء إذ قد بليت الأمة براء مثل يزيد الإمام كان يرى أن بني اميه سوف يغيرون كل شيء. ومن خلال موقع الخلافة من خلال الموقع الشرعي للخلافة الخلافة موقع شرعي لدى عامة المسلمين يعتبرون الذي يجلس هذا المجلس جالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا ما يأتي به يتم باسم الإسلام ويسجل باسم الإسلام لذلك ما يطلع من الإسلام إلا اسمه وعلى الإسلام السلام اذ قد بليت الأمة دراع مثل يزيد هنا يحصل مرحلة ثانية من الصراع في التاريخ. نحن عندنا بالتاريخ نحوان من الصراع النحو الأول من الصراع في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في مواجهة الإسلام والشرك هذا الصراع على التنزيل فكان المشركون ينكرون أن يكون هذا الكتاب من نازلا من عند الله وأن رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا من عند الله تعالى كان على التنزيل المسلمون كانوا يقولون هذا كتاب من عند الله وان رسول الله مرسل من جانب الله والمشركون ينفون وينكرون شاء الله عز وجل ان الاسلام يظهر على الكفر في مرحلة في في مرحله الصراع على التنزيل وظهر الاسلام على الكفر وانتهى دور الكفر بالكامل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الناس دخلوا في الإسلام أفواجا وانتهى الصراع وانتهى الصراع في الجزيرة واستمر الصراع في اصقاع العالم من اصقاع الأخرى من العالم في أقالين في أقاليم في الجبهة الشرقية الروم الشرقية والحكومة الدولة الساسانية استمر الصراع في هذه الساعة ولا الصراع كان هنا على التنزيل في عهد أمير المؤمنين عليه السلام في مرحلة. حكومة أمير المؤمنين عليه السلام ظهرت فتحانة جديدة من الصراع لم يكن للمسلمين بها به عهد الصراع على التاويل الصراع حول من التنزيل على التاويل الصراع بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية على التاويل وأكثر ما نقرأ هذا الصراع في التاريخ الإسلامي نعرف هذا الصراع في التاريخ الإسلامي في السفين والطث معركة السفين ومعركة الطث أبرز معركتين يجسدان الصراع على التأويل الصراع الذي كان في بدر وأقود على التنزيل اتحول في صفين وطث إلى نوع آخر من الصراع على التأوز والصراع نفس الصراع هذا الصراع الثاني كان انتدادا للصراع الأول ويوم صفين بين علي عليه السلام ومعاوية ومن بعده ابنه الحسن عليه السلام المجتبى ومعاوية ثم بعدهما بين الحسين عليه السلام وابن معاوية يزيد في الطاق امتداد لبدر وسبقان الله الشوافص الذين الشخص الذين برزوا وبرز اسمهم في بدر وأخذ من جانب المشركين بعضهم هم, هم لم يختلفوا ظهروا مرة ثانية في صفين في وجه علي عليه السلام وفي الطف في وجه الحسين عليه السلام إنتهى أمرهم في بجر والفد وبفتح مكة إنتهى الجزيرة الأراضية صارت للإسلام بالكامل فتحول الصراع إلى شكل آخر برز هنا برزت حالة النفاق حالة النفاق وحالة التمرد وحالة القاسقين أي هذه الحالة برزت في صفين وطت حالة واحدة كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في سيمته في صفين إذ جاءه رجل وقد تهيل من الآخر مسلمين يضربون بالسيوف المسلمين وهم يصلون إلى قبلة واحدة ويتلون كتابا واحدا ويقيمون ويشهدون شهادة واحدة فيتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا هذا هذا الرجل هزه الموقف جاء إلى أمير المؤمنين مهزوما قال يا امير المؤمنين انا اتصور اننا كلنا نشهد شهاده واحده ونصلي الى قبله واحده ونقرا كتابا واحدا ما افهم هذا المبرر لهذا القتال العنيف بيننا وبين الجماعة على ماذا القتال وعلى ماذا هذا القتال العنيف تطاح فيه الأيدي والأرجل والرؤوس وتراق فيه الدماء التي حرمها الله سبحانه وتعالى فقال عليه السلام اذهب إلى عمار وسله فجاء يسأل عن عمار من, من عمار دلو على عمار بن ياسر رضوان الله عليه فجاء الى عمار قال عندي سؤال وعمار رضوان الله عليه بين جمع من اصحاب امير المؤمنين فهل انفرد بك او اطرح سؤالي عليك وانت بين اصحابك قال بل اطرحه وانا بهذا بين أصحاب ما عاد فعل شيء أقصي عليهم فأكشفنا الحقيقه قال يا عماه أنت من أصحاب رسول الله وقد هزني الموقف نحن حاملين الصيوف ونريق دماء المسلمين ونقتل المسلمين ونحن على قبلة واحدة لما يصل من وقت الظهور نحن نقيم الصلاة وهم يقيمون الصلاة نحن نقول اشهد ان لا اله الا الله هم يقولون اشهد ان لا اله الا الله احنا نشهد الرساله هم نشهد الرساله احنا نقرا القران هم نقرا القران على ماذا نسقطه وبهذا القتال العنيف فقال له عمار رضوان الله عليه أو شهدت بدرا واحد او شهدت بدرا واحد او شهدها لك اب امتى انت شاهدها او ان بعض من عرفته شهدها قال لا انا ما شهدت بدرا واحد لم اشهد بدرا واحد وابي كذلك لم يشهد بدرا واحد مم قال عمار فان مراكزنا اسمعوا كلام عمار ورحم الله النار كله وعي وبصيره كله من من قمه راسه الى اخمص قدميه بصيره قال فان مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر وأوحد وحنين ويوم حنين وإن هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب احنا اليوم في صفين على مراكز رسول الله يوم بدر وأوحد والأحزاب وهؤلاء الذين يقاتلون في جيش معاوية على مراكز المشركين في بدر وأحد والأحزاب. هل ترى هذا العسكر؟ يقول له عمار. هل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ أصلاً. هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لهذه الراية السوداء اللي؟ منصوبة أمامنا تشوفها هل ترى هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي فانها راية عمرو بن العاص قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه واله ثلاث مرات انا قاتل هذه الراية بحاملها عمرو بن العاص ثلاث مرات في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الرابعة وما هي بخيرهن، ما هي دثارهم ولا اضرهن بل هي شرهن وافجرهن هذا الموقف افجر المواقف انا مقاتل ثلاث مرات مقاتل صاحب هذه الرايه في حياه رسول الله صلى الله عليه واله ثلاث مرات وهذه الرابعه بعد رسول الله هذا الموقع ما هو بخير من تلك بل هو الشر من تلك المواقع جميعا وأفجر من تلك المواقع موقف عمر بن العاص في صفين أفجر من موقعه في بدر أخذ وموقف عمر بن العاص في صفين شر من موقعه في بدر واحد من الخارج قاتل لا في صفين يقاتل من الدافل يحاول يقاتل يقاتل من من داخل, داخل الصفل يقاتل بل هي شرهن وأفجرهن هل ترى هذا العسكر؟ ومن فيه فوالله لودت أن جميع من أقبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مصارفا للذي نحن فيه من الهدى والبصيره خلقا واحدا فقطعته الله يرحم عمار كله وعي وبصيره يعني اصحاب الامام عليه السلام اصحاب وعي وبصيره ولكن عمار شيء اخر عمار قطعه واحده من الوعي والبصير كان يتبعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أينما حل يقول نصر مذاحم كان عمار كلما نزل واديا نزل معه أصحاب رسول الله لأنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله تقتلك في الباغية يعلمون أن المعسكر الذي يقاتل عمار على ضلال والمعسكر الذي يقاتل فيه عمار على هدى لذلك ما كان ينزل عمار واديا ولا صاح إلا وكان أصحاب رسول الله مثل الخاتم أوقينا يحيطونه وينزلون معه أينما نزل يحلون معه أينما حل صراعة الصراع الثاني امتداد للصراع الأول الصراع الثاني لانت لا يقل عن قيمة الصراع الأول أنا وجدت كلاما لكاتب مصري يقول أنا أجد أفهم المعارف في الإسلام معارف الروم ومعارف الفرس هذه المعارف هي التي فتحت الاسلام الإسلام واما معارف من قبيل صفين وقت فلم تاتي للاسلام بخير مضمون هذا الكلام فلان الديد الدكتور الديد ما ما تش اسم عنده انا ناسي اسمه هذا ما فهم حقيقه الصراع التي الصراع الذي جرى في حفث لو لا حفثين وقت ما كان عندنا اليوم الاسلام لا للاسلام الشيعي ولا الإسلام السني الاسلام الشيعي والاسلام السني ما في ايدي المسلمين من الإسلام اليوم سنه وشيع مدين لهذين اليومين الفرقانان في تاريخ الإسلام صفين وطفه هما اللذان فاضا اليومان حفظا لنا الإسلام حفظا لنا الإسلام ولولا الصفين والطف ودوراهما ما كان يبقى عندنا بني اميه كانوا قد غيروا كل شيء ومن خلال موقع الخلاف الذي صنعه الحسين عليه السلام أستص شرعية الخلاف الخلافة بقت لآل أميّا حاسما بعد حاسم وسلطان بعد سلطان ولكن لم تعد لهم الشرعية الشرعية انتزعها منهم انتزعها منهم الإمام عليه السلام يوم الطفل تعد لهم الشرعية العلماء الصالحون كانوا لما يطلبهم الخليفة للقضاء يحذرون يبتعدون يحاول أن يروجه الخليفة مشيعة كلا فخلماء صالحين من أهل السنة كان يحذرون أن يكلفهم الخليفة كان يعرفون أن هذا الجهاز جهاز طاغوت وكانوا يحذرون أن يكلفهم الخليفة بالقضاء الإمام عليه السلام واجه واقعا كهذا الواقع الى كلمة الامام عليه السلام الامام الحسين يذكرها ابن طاووس رحمه الله عليه السيد ربيع الدين ابن طاووس العبد الصالح في اللهوف يذكر هذه أول خطبة خطبها الحسين عليه السلام في كربلاء بعد أن نزل كربلاء ويذكر الخطبة نفسها التذري في التاريخ يقول هذه خطبة خطبها الحسين عليه السلام في لحس منطقة في التاريخ خطبها على أي الخطبه هكذا ما تختلف روايه السيد بن طاوس رضي الله عنه عن روايه الطبري ان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبابة كصبابه الاناء وخسيس عيش كالمرعى الوديل على ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه؟ لا يرغب المؤمن لا يرغب المؤمن في لقاء الله حقا فاني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما كما يقول الدنيا قد تغيرت وتنكرت. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر حج حج الوداع يقول لقد استدار الزمن والسماوات كهيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا الإنسان إلى إنسان, إنسان يتجرى في هذه السنين مو كثير يعني سنة واحد وستين الفجر سنة. جرى في هذه السنين على المسلمين حتى يقول الحسين عليه السلام ان الدنيا قد تغيرت وتنكرت شوه التغير يصير على قسمين طالما انت تبتعد عن مدينه تجي إلى المدينة تشوف بعض معالم المدينة متغيرة ولكن ما تضيئ أحيانا تجي وقد تغيرت المدينة بالكامل تقول تنكرت المدينة الإمام الحسن الإمام عليه السلام لا تقول الدنيا قد تغيرت تقول وتنكرت هذه الدنيا شيء آخر غير الدنيا التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله شيء آخر إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأجبر معروفها هذه هذه النفوس الله عز وجل خلق الانسان بفطره وضمير فطره خصبه وضمير خصم فطره مباركه وضمير مبارك هذه الفطره من منابع المعروف من منابع الوعي والمعروف والضمير من منابع الوعي والمعروف الله خاصه خالق الفطره فطره الانسان منهذا عذبا معينا عذبا لكل معروف الرحمه والحب والشفقه والجهاد والتضحيه والايمان والإخلاص والخير والبركه والشجاعه والانابه والتضرع معين الفطره مازل ماذا جرى على هذه الفطره خلال هذه السنين يقول عليه على عليه السلام الإمام عليه وأجبر معروفها المعروف الذي كانت تفيض به هذه الفطره ادبر معروفها وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء شايفين القدح الماء ينكب سيراق ما فيه من الماء يستعدون فيبقى في الإناء قطرات ماء قطرات من الماء لا تغني ولا تروي هذه القطرات التي تبقى في الإناء بعد أن ينكب الإناء ما يروي ولا يبني الإمام عليه السلام يقول هذا هذا هؤلاء الذين بناهم الإسلام هذا المجتمع هذه الأمة التي كونها الإسلام ما باقي فيها من المعروف إلا صبابة إلا صبابة كصبابة الإناء ولم يبق منها من المعروف والخير إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل سبحان الله شلون تصوير رائع وجميل وما نعلم ماذا جرى على الامه امه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتنه بني اميه الوصف غريب للامام الحسين المرعى الوبيل شايفينه قطعا لما يجي وباء وللنباتات وباء كما للحيوانات وباء ولللانسان وباء وكل وباء أو بيت نباتات يجع الوباء فياخذ المرعى فيصفر المرعى بالكامل يذبل المرعى ويجف المرعى ويصفر المرعى ولكن يبقى هنا وهناك بعض العشب الاخضر لا يشبع ولا يغني هذا يسمى خسيث عيش كالمرأة الوبيل ما باقي في فطرة هذه الامه التي استعادها الإسلام ما باقي فيها إلا صبابة صبابة الأناء وإلا خسيس عيش كالمراه الوبيل كالمرأة الذي أكده الوباء فالصر ما فيه إلا خيوط وبعض أعشاب الخبر هنا وهناك وخسيس عيش كالمرأة الوبيس ألا ترون الحق لا يعمل به؟ الدليل على ما أقول ألا ترون الحق لا يعمل به؟ وإلى الباطل لا يتناهى عن. ما تشفوه؟ هذه إعلامة إمارة إمارة ما أقول والدليل ما أقول هذا ألا ترون إلى الحق لا يعمل به صر في الحسين عليه السلام في الحسين في أمة رسول الله والحسين حسين ويزيد يزيد ما واحد يلتبس عليه الان بين الحسين عليه السلام ويزيد مستحيل فلم يستجب لدعوته إلا ثمين وسبعين واحد وخصيص عيش كالمرأة الوبيل ما باقي منا إلا صبابة صبابة الأناع. الاناء الا ترون إن الحق لا يعمل به ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يسناه لا يرغب المؤمن في لقاء الله فاني لا أرى الموت إلا الثعاب والحياة مع الظالمين إلا درما هذا الوضع الذي عاشه الحسين عليه السلام و والمعركة التي دخلها الحسين عليه السلام في مواجهة بني أمية التي الذين جاءوا استعادوا مواقعهم في الإسلام بشكل كامل ف. رفعوا من وضعه الإسلام ووضعوا من رفعه الإسلام وهدموا ما بناه الإسلام وبنوا ما هدمه الإسلام ثورة الحسين عليه السلام على المستوى العسكري لم يحقق شيء لم تحقق شيئا وما يمكن تحقق شيء، ولكن يأمل الحسين عليه السلام أن يحقق شيئا واحد يعملون أمام الجيش أمام الجيش الذي توجه إلى الحسين الكوفا. والتقدير المتوسط 30 ألف 72 ألف شيء أمام 3000 ألف. ولكن على المستوى الحضاري في معركة التأويل حققت هذه المعركة كل مكاسب كل المكاسب اليوم التي نراها اليوم أنا بكلمة واحده اختصرتها قلت الإسلام بحقليه وبشطريه الإسلام الإسلام الشيعي والإسلام السني مدين في دراسة دقيقة عميقة ليوم صفين ويوم الطعب ولولا هادان اليومان في تاريخ الإسلام ما كان معنى مشكم شيء من مصير الإسلام الإسلام يتبناه يزيد بن معاوية ويحكمه من موقع خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبقى بيدنا ما يرتبع اليوم صوت بلا إله إلا الله في كامل عالم الإسلام إلا ببركة هذين اليومين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. <تيحفي> <garde> <failing> <Tabar>. يملون عين مع نذل في عين واجل نذل وصاروا يشعون عمى. يا من كنتم تستطيع أن تجمع هذه الروايات في مقابل الواقع لاستمر الذي كان يعيش في الأشخاص. ألم يسمع الأشخاص مثلا أن النبي قال عليهم مع الحق حفظ ما حديث؟ ألم يسمع هؤلاء الأشخاص مثلاً واقع الرذيل قوم؟ ألم يشهدوا تلك الواقع؟ كيف يمكن لنا أن نجمع بين هذه الروايات وبين الواقع؟ الذي كان يعيشه هؤلاء الاصحاب حتى ينزلوا منزل عمر بن ياسر ويتبعون عمر كانهم في شكل ملائكه عنهم بن بطالب وجزاكم الله تعالى في الفتنه التي حلت بعد رسول الله صلى الله عليه واله كان رسول الله يصرح بالفتنه التي تقبل على المسلمين يقول أرى الفتنة كقطع الليل المظلم وكذا كان تعبير رسول الله أين رسول الله صلى الله عليه وآله معالم في هذه الفتنة معلما بعد معلم في الفتنة المعالم المعالم راشدة ترشد الإنسان وتنقذ الإنسان من التيه وتحصن الإنسان من أكبر هذه المعالم أمير المؤمنين عليه السلام علي مع الحق والحق مع علي معلم يدور معه حيث ما دار أمير المؤمنين عليه السلام علي ابن أبي طالب معلم من معالم الحق فهناك الحسن والحسين عليهم السلام إمامان طاما او قعدا معلمان عمار رضوان الله عليه معلم ليش تعدد المعالم حتى اذا اصابر الناس ذبش في معلم ادخال المعلم الاخر كلهم كانوا صامئين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئه الباهيه ما يشك بها احد من المسلمين أوه. ولذلك حتى جيش معاويه لما قتل عمار حدث صخر وتشويش في جيش معاويه فالقى عمرو هذه الكلمه في الجيش قتله الذي جاء به قتله صحيح ما قدر ينكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال تقتلك الف... الفئة الباب يوجدهم قال قتله الذي جاد وتعدد المعالم لأن الفتن كانت مظلمه فإذا أصاب الغبش الناس بعض الناس من معلم يبقالهم معلم ثاني معلم الثاني معلم معلم الثالث والرابع بلش بلش بل فاض بل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلمة طاعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سماحة الشيخ محمد مهدي العاصف ورحمة الله وبركاته ما السلام ورحمة الله قبل سؤال بوزي أن أشكر سماحتكم لكي نتشرف بلقاءكم وجزاكم الله خير الجزاء وحسينكم الله مع محمد وعاهم وحسين سماحة الشيخ نحن نعلم أن الحسين عليه السلام قال نعمل أصحاب أصحابي نعمل أصحاب أصحابي, نعمل أصحاب أصحابي. نحن نوفق بين هذه المقولة وبين اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله عندما ما نضحنا من القرآن السابقون السابقون من المهاجرين والأمساء ما هي الميزه التي تنظر بها أصحاب حسين عليه السلام هذا دعاء سمحة الشيخ السؤال الثاني وعدة عند ممن أرد أن يقرر أهداف الحسينية كما أرد جلها ومن منصب العباد آل محمد عليه السلام ان فتى عليه السلام هم بالرجعة وعرض أن لا يقاتل يزيد ولكن ولكن لما علم أولاد مسلم الخبر من مقتله أتلو عليه على المقاولة أي أنهم يقولون أن فتى سلام الله عليه لولا أولاد مسلم لا ادعاء الله من هذا صحب ذلك الادعاء ولذلك الله احسنتم اصحاب الحسين عليه السلام كانوا القمه في اصحاب المعصومين عليهم السلام جميعا بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الانبياء وخاتم الانبياء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن الحسن عليه السلام إلى الإمام العسكري كانوا ثم في التضحيه والوعي والبصيرة والإقدام ما ترددوا قط ولا زلت بهم قدم قط ولا توقفوا قص في ليلة عشوراء جمعهم الحسين عليه السلام في الخيمة ليلة العاشر عادة ليلة مقمرة بس النور ضعيف والخيمة كانت مظلمة فجمعهم الحسين وقال انتم في حل مني هذا الليل فاتخذوه جملا ولياخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي ها هؤلاء ما يطلبون غير ما يريدونكم يعني أنتم إذا طلعتوا الآن خرجتوا ما راح يوقفوكم ما يطلبكم يطلبون إيش فلم يتردد منهم أحد اختبرهم الحسين عليه السلام عدة مرات اخر اختبار ليله عاشوراء نحن لم نجد اصحابا مثل اصحاب الحسين عليه السلام الإمام عليه السلام يقول اصحابي نعمل اصحاب الكلام ما في مفاضله بين أصحابه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحن ما نقرا في هذا الكلام مفاضله بين اصحابه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل اصحاب اصحابه ولكن أصحاب, ر... اصحاب الامام الحسين عليه السلام كانوا في قمه الوعي والبصيره والتضحيه والايمان والاخلاص صغارا كبارا كهولا شبابا مراهقين قاسم بن الحسن عليه السلام كان يومئذ مراهقا دون سن, ال... دون سن البلوغ في سن المراهقه علي الأكبر عليه السلام والعباس كان شابين وحبيب بن مظاهر كان كهلا كان كهلا بعضهم شيوخ بعضهم كهول جميعا كانوا في قمة الوعي والوعي والبصرة والتفقيم السؤال الثاني أنا ما سمع هذه الرواية على أقل تقدير الروات الروات الفقاة الذين أو الروات الذين رواوا لنا حادث الطاد ما رواها هذه الرواية انت راويها ما إن هذا المصدر علمي موثوق به في المصادر التي نقلت فورة الإمام الحسين عليه السلام وقد قال ابن عباس قال ابن عباس عبد الله ابن عباس للحسين عليه السلام قبل أن يخرج من مكة اذهب إلى لا تبايع ما نقول لك تبايع يزيد ولكن اذهب إلى بعض شعاب الجبال اليمن ولأجيك شيعة في هذه البلاد يحمونك والجبال تحصنك وما تبايع ولا تعرض نفسك للقتل فأبا عليه السلام إلا أن يذهب إلى العراق فالحسين عليه السلام خرج من مكة مقدما على الشهادة مقدما على الشهادة لهذا التوضيح الذي بيّنته وكان بوسع الحسين عليه السلام أن يذهب إلى ثغر من الثغور البعيدة فيحني نفسه ولا يبايع ولا يعرض نفسه للقتل. ف... الله السلام عليكم السلام عليكم السلام الله الوقت, الوقت حتى في هذه كل يوم كل يوم وفي يوم وهذه في المقابل من المصر إن حكيتكم أو قتلتكم فأنا كنت هو الشيء عز وجل في مجارب فهذا سألت الأدوان أو الذي التي يعرفت هل تقولنا بانتصار الثاني على الثلث؟ هو لا شك أن الله عز وجل اعطانا وعد والله تعالى صادق الوعد الله عز وجل اننا لننصر رسلنا الله عز وجل أعطانا وعد أن, أن الذي ينصره ينصره الله سبحانه وتعالى الذي ينتصر لله الله ينصره هذا وعد من جانب الله تعالى والله عز وجل صادق الوعد لا يخلف وعده هذه من جانب الجانب الثاني نحن نواجه نتعامل مع حالات الظلم في العالم الاسلامي حالات التعدي والتجاور على حرمات الإسلام وانتهاك حرمات الاسلام وحرمات المسلمين في كل اخبار العالم الاسلامي في فلسطين في افغانستان في كشمير وصاعب من منطلق التكليف الشرعي فسأل الله عز وجل يعجل النصر او ياجل النصر النصر محرز الله عز وجل وعدنا بالنصر ولن يخلف الله وعده من ينصر الله ينصره فالله فأل عز وجل ينصر ان كان عاجلا او عاجلا لكن نحن نتعامل مع حالات العدوان والظلم والاعتداء والامتعات التي تجري على بلاد المسلمين في كل رقاع العالم الاسلامي في شرق اوروبا في بلاد المسلمين هناك او في افغانستان او في كشمير او في في كل مناطق نتعامل من منطلق من منطلق التكليف الشرعي الله مكلفنا بمجاهده الظالمين والطغاة والجبارين والانتصار للحق تفضل أقول <تصفيق> إنه ولي حامل تطوف يسر على على على الأرض في احسنتم بخصوص العمار اضوان الله عليه عمار معلم على الطريق علي ابن ابي طالب سلام الله عليه حجة حجة من الله من جانب الله في كل شيء في الاحكام في الاصول في العقائب في الاسكار حجة معصوم الحج لن يكون الا معصوما وعلي عليه السلام حجه من جانب الله في كل شيء في سيرته في سنته حجه من جانب الله عمار رضوان الله عليه معنى ان طريق عمار طريق صحيح طريق عمار المسلك الذي يسلكه عمار هو مسلك الحق وهذا الامر ما يتطلب الاسمى سداد الطريق وسلامه الطريق ما يتطلب الاسمى ولكن الحجه لا بد ان يكون معصوما وعلي عليه السلام فج من جانب الله على عباده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أما السؤال الثاني خط اهل السنة يختلف عن خط يزيد اهل السنة ما يوالوا يزيد ولا معاوية ولا يوالوا بني أميه ولا يوالوا بني العباد فإذا كنت متطرفين لكن مساله اخرى اهل السنه السنة وذهبوا الى كلمات اهل السنة في يزيد بن معاوية هذا الألوسي جميعا من علماء بغداد صاحب التفسير المعروف شوفوا كلام في يزيد بن معاوية كلامه في يزيد بن معاوية موقفهم يزيد بن معاوية وكبار علماء اهل السنة موقفهم من من يزيد بن معاوية شجب ورفض وإنكار وتفسيق وتكفير ولاعن وعلى ذلك يجري كبار علماء وفقاء السنة والسنة ما يولد جديد على الإطلاق اللهم إلا من شذ منهم إحنا الشاذ ما لا أهل البيت أهل السنة لا يتبنون ولا هذا الخط بل يختلفون على السنة عن عنا في مسألة في مساله خلافه امير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله هذه المسألة وفي حجية حديث امير المؤمنين عليه السلام وذريته بعد رسول الله في مرجعيه اهل البيت يختلفون في خلافه اهل البيت ويختلفون ثانيا في مرجعيه اهل البيت عليهم السلام في آتين مسألتين وباستثناء ذلك هم يوالون أهل البيت عليه السلام ويحبون أهل البيت ويعلمون أن الهدى هدى أهل البيت ويتلون من كتاب الله آيتين صريحتين في أهل البيت عليهم السلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويصافركم تصهيرا وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربة أجر إلا المودة في القربة ويتلون معنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعليه في أهل البيت وفي أمير المؤمنين وفي موقعهم ومنزلتهم من الإسلام ويقرؤون معنا ويتلون معنا حديث الثقلين الذي يرويه كبار علماء أهل السنة وفي مقدمتهم مسلم محمد بن مسلم الحجاج بن الحجاج في الصحيح يروي حديث الثقلين كما نرويه نحن ما فرق بين روايتنا لحديث الثقلين وروايه احد اثنين من جامعي الصحاح الصحيحين البخاري ومسلم مسلم يروي البخاري ما يروي حديث الثقلين ولكن مسلم يروي يرويه النسائي ويرويه احمد ويرويه ابن ماجه ويرويه كبار المحدثين وثقات المحدثين من اهل, من أهل السنه ويروون معنا حديث الغدير والحاكم في المستدرك البخاري ومسلم ما يروينا حديث الغدير ولكن الحاكم النيسابولي في المستدرك على الصحيحين يروي حديث الثقلين بالنص الذي نرويه نحن بالكامل والذهبي يهمش على روايات الحاكم ويقص على الحاكم كثيرا في هوامشه على مستدرك الصائحين ولكن لما يوصل إلى حديث الغديث مع شدة وقساوة الذهبي في نقد الحديث يقول أنا لا حديث الغدير حديث الغدير بهذا الناس وعارف بالتأكيد من رسول الله صلى الله عليه وعاله ولا مجال لإنكار هذا الحديث ان اختلفوا في التو... تاويل الحديث وتوجيه الحديث مسألة اخرى فأهل السنة ما يختلفون عنا إلا في هاتين المسألتين خلافة أهل البيت عليهم السلام ومرجعية أهل البيت وبعد ذلك هم في الولاء لأهل البيت وفي محبة أهل البيت وفي اتباع اهل البيت آآ آآ وفي الولاء الى اهل البيت معنا سواء وكيف يخالفون وقد نزل في ذلك كتاب من الله قرآن من الله تعالى وصح في ذلك صح في ذلك احاديث رسول الله صلى الله عليه وعليه الله بارك الله فيك انت انا عندي الله. إن الله. أه، أه، أن في القراءه في القراءه والقراءه ااا الله هو في القراءه ان شاء الله أن انه شعور بسيط هذا في ما هو ترقيه العام عام من كلفه او الخطوه التي سائل على ذلك فاشينه ان محاوله او من تشكيل جبهه داخل الداخلين مالكين يعني يغيرون ويطون على الامه أو تجديد وتكوين الثاره اوقات اوقات أكثر من المصطفة على في أقول شاء هو ما هو العام الأساسي في رفع هذا الشيء يتعيسه ألسلاء بالأساسي وإذن ما أعوى حقا مصرى هذا الثاني والثالث إن شاء الله الثاني هل هذا السلام صحيح ومن يدعي من قاله هو الامام الحسين العباقره تقول ان السبت حمدا لكتابه السلوكه الديني نظره هذا السلام هو من هو الغابر من الامام عليه السلام السلام سؤال سؤال الله والاخير من أحد هل السلام في بحضر بحضر بحضر بحضر بحضر. أحسنت وأنا الثاني ما انتبهت إذا انتبهتوا كثوين يا عبت أنا عارف السؤال الثاني بخصوص السؤال الأول آه الشرعية آه الـ آه الـ آه الإمام الحسين استطاع أن ينتزع الشرعية شرعية موقع الخلافة من آل اميه والخلفاء الذين تعاقبوا من بني اميه على الحكم سلاطين زمنيين حكام زمنيين. أنتوا لاحظوا الفرق الكبير بين الخلفاء أنا جاي عن أتحدث عن الموضوع من منظور أهل السنة وليس من منظور أكبار أهل البيت يعني الحديث الذي أقوله هو منظور وثار أهل السنة أقول فرق كبير بين الخلفاء الأربعة الأوائز الذين تعاقبوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والخلفاء بني أمية خلفاء بني أمية لم يكتسبوا الشرعية الناس كانوا يجدون في الخلفاء الأربع مصدرا للشرعية الخلفاء الأربع الأوائل كانوا عند عامة, عامة اهل السنة يكتف يكتف يملكون الموقع الشرعي خليفة رسول الله وحاكم وتجب طاعته وحكم نافذ شرعا خلفاء بن اميه لم يكن حاكمة يعني الناس لا المسلمون لم يأخذوا دينهم قد من وليد ابن عبد الملك ويزيد ومعاوية ومروان ابن الحكم وهارون الرشيد والمنصور ما كانوا ياخن دينهم كانوا بعد, بعد مصرع القت صار عندنا في العالم السني ولا زال أنا اتكلم من من منظور أهل السنة في العالم السني صار عندنا شطرين شطر الفقهاء وشطر السيادة والحكم هناك شروط للفتاوى ابو حنيفه ومالك واحمد بن حنبل والشافعي ائمه الفقه هؤلاء يجسدون الشرعيه في الفتوى ما حد يسال الخليفه في فتوى او في راي او في حكم ياخذون الشرعيه وهؤلاء قد يختلفون ابو حنيفه يختلف جدا شديد مع حكام واحده أحمد بن حنبل يختلف اختلاف شديد مع حكام وقته ويتعرض لمحن شديدة ولتعذيب يتعرض مدين حمد لفتن شديدة من قبل الخلفاء المعاصرين لا فصار عندنا بعد الخلفاء الاربعه وبعد الإمام الحسن عليه السلام دفتر بعدها هؤلاء الخمسة هناك جناحان جناح الفقهاء وجناح الزعام والس... العام والحكم والشرعية كان للجناح الأول ولن يكون للجناح الثاني احنا ما نفهم في عاد الخلفاء الأول في عهد أبي بكر وعمر وعثمان أن هناك فقيه إلى جانب الخليفة لا. الفتوى هو الذي يصدره الخليفه فنجد إذن أن ثورة الحسين عليه السلام استطاعت أن تنتزع الشرعية من موقع الخلفاء الحكام الزمنيين الذين حكموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نقصة والنقطة الأخرى كيف لم يتمكن بنو اميه من تعكيم ثورة الطب مع أن الحكم بيدهم أقول هذا شأن من شأن الله تعالى لو تسألوني على المقاييس الزمنية الإعلام كان بيت بني أمية والحكم بيتهم والسلطان بيتهم والمال بيتهم والولاية بيتهم والإدارة بيتهم وما أيسر ما يقضون على كما قضوا على الحسين عليه السلام وأصحابه ما أيسر أن يقضوا على صرخة الحسين عليه السلام ولكن ذلك من شأن الله تعالى الله عز وجل أراد لهذا الصوت أن يبقى مدوية ولهذا النداء أن يبقى مدويا. طبعا أهل البيت خططوا لما أقول ذلك من شأن الله مو معنى أنه ما خططوا تخطيط أهل البيت عليهم السلام تخطيط دقيق جدا للإبقاء على حيوية وعالية هذه الثورة ولكن في المجموع ذلك من شأن الله تعالى هذا عن السؤال الأول عن السؤال الثاني. ما هي صحة نسبة هذه المقولة إلى الامام عليه السلام إن كان دين محمد لن يستقم إلا بقتلي يا صلوف خذني هذه الرواية موجودة يرويها يرويها روات السيرة يعني من يروي السيرة الفسنية يرويها أنا ما عندي فكره حاضره عن هذه الروايه ومن يرويها وسند هذه الروايه ما عندي دراسه حاضره الان بس هذه الروايه يرويها اصحاب السيره الذين يروون السيره النقطه الثالثه بايع الامام عليه السلام ام لم يبايع بل بايع الإمام في الروايات الموجودة عندنا أن الإمام بايع ولكن الإمام عليه السلام كان مكرها على البيعه كما أكره على الإمام عليه السلام أن يتخلى من موقع الإمامة أكره على أن يبايع ما في فرق تخليه عن الإمامة وبيعته سواء أكره عليه الإمام وهذه البيعة التي أكره الإمام عليه السلام في منظورنا نحن أجباء أهل البيت ما يشكل دليل على شرعية الخلفاء الذين تولوا الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نعتقد أن خلافة أمير المؤمنين بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا نص رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين والنص قائم في يوم الغديث عند ذلك أي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يكون من شأن الإمام علي عليه السلام وإذا أكره الإمام عليه السلام أن يتعلى التخلي من موقع الخلافة أو على البيعة لا يغير هذا ولا ذا حق الإمام عليه السلام في ولاية أمور المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم عندما عثرت الامام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه على التحرك مواجهة الواقع الجديد اطلق دعوى عامنا جميع أبناء الأمة الإسلامية النصرة، ودعوة خاصة لبني هاشم. أما بالنسبة للأمة الإسلامية فمعروف موقفها أنها تقابلت بشكل واضح الا نقطة النخبة أو خلاف الخلاف. قال معلوم بحيث أنه في موسم الحج حدث الإمام سيد الحرامة وخرج وطرش الحج والمحروق الجميع يحلون إحرامهم ويصحون بقائمة الحسين لأن الحسين هو الحسين الحقيقي ولكن هذا كان الأمة الإسلامية تحس جوهر الأسلام وتتنسك فيه لأنها تنسكت بالقشور وترشت اليوم فبعض الموقف وهو ممارد هذا بنسبة للمبة الإسلامية أما بنسبة هذا النهاشين فتمعوا معلوم أنه صار في النهاشين تاريخ نطر الحسين والتصق به والتحت بقاتلته من المدينه وحتى عرفت البلاء وحتى الجاهليه دون ان يكون هناك في وهو السؤال هنا خجلي الإمام الحسين واكتفوا باداء النصح وحارب الشفاق على الإمام الحسين ويبدو ان هناك اعذار للقوم محمد بن الحلفي انه كان المصاب عبد الله بن عباس كان قريه مطلوب بالبصر وكذلك الحال بن عبد الله الجعفر وهكذا الفريق الذي تقاعد عن نصف الفتح السؤال هل ان هذا خذلان وقعود من فتح هذا الفريق من فتحات الجريمه بالفسعين عليه السلام ام ان ما بايدي القوم من اعذار تاتي لتبرير قعودهم احسنت <تصفيق> احنا من الناحيه الشرعيه مكلفين ان نحمل فعل الناس فعل مسلمين على افضله واحسنه فان كان هناك محامل لعمل من الاعمال نختار افضل هذه المحامل ونحمل الفعل عليه الرؤية التاريخية شيء والتكليف الشرعي في ابداء الرأي في الموقف شيء اخر يعني ننتهي الى نتيجة من جاوية الدراسة التاريخية الى نتيجة سلبية كما لا, لا تبعد ان تكون تلك النتيجة سلبية لو درسنا مواقف بعض الناس ننتهي الى نتيجة سلبية ولكن ما امكننا ما امكننا ان نحمل الموقف على على على الصحة يكون على من يكون على من وعبد الله بن يكون هناك من يكون عليه السلام يكون على هناك الحسين عليه السلام من يكون هناك من يكون هناك وما كان هناك من كان عبد الله بن هناك جعفر بن أبي طالب أرسل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أرسل زوجته عقيلة كربلاء مع الحسين وأبنائه معها ولما جاء أهل البيت عليه السلام إلى المدينة عاد أهل البيت إلى المدينة محملين بفجائع كربلاء دخل الناس على عبد الله بن جعفر يعزونه لابنائه الذين استشهدوا في كربلاء فكان له غلام فقال متملقا لسيده ماذا لقينا من الحسين فحذفه عبد الله بن بنعل كان غريبا من يده وقال اسكت فض الله, الله فنحن نعرف أن طائفا منهم محمد بن الحنفية كان مريض نحن نعرف صائفة منهم أنه كان على أعضاء ومن أولا وثانيا نحن أمامنا تكليف شرعي نحمل الفعل على أحسن ما يمكن أن نحمله عليه نعم إن لم يمكن أن نحمل الفعل على أمر حسن ذلك أمر اخر الله بل سلام عليكم لاعب رحض الشيطان عندما تكلمت السلام تقعه ان من من بني أمية. ما هو قام بني الامام حسن على ارضي السلام لماذا يصدق الامام حسن أن يرعب كمساعدة أن يفعل سلام الله عليهم رحمه الله وبركاته السؤال الثالث هل في وقتنا الحاضر الحمد لله من العالمين بوجود الانتصال الخورة الإيرانية الإسلامية وانتصال جميع الفئات التي تتوارع أحد البيت عظيم أبو السلام هل تريدون أن هذا الوقت الذي نعيش فيه هو انهار حقيقة أهل البيت عليهم السلام؟ والسلام وهو الخوارات التي تدوث في الوقت الحاضر لها مرة بعيد لمستقبل الأمة الإثانية وهو دول الأخطان السنة أتأثقاً دعنا أقول هذه الكلمة لأنها جد لحبهم فأخنا أخرافنا في الله وأنا في الله ما هو دورهم عندما يسمعوا هذه الحقائق؟ وجزاهم ده الله كل خير. أحسنك الكثير. بخصوص السؤال الأول، أهل البيت عليهم السلام بعضهم يكمل دور بعض. يعني من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المهدي من من أهل البيت رسول الله عجر الله فرجه دور كاملة. هذه الدوره الكامله متكاملة, متكامله في اهدافها متكامله في خططها متكامله في اعمالها لولا الامام الحسن عليه السلام دور الإمام الحسين ما كان يبرز بالشكل البارز اليوم ولولا دور الامام الحسين عليه السلام ما تحقق الاثار الايجابيه لدور الإمام الحسن من الصعب تذكيك أدوار أهل البيت عليهم السلام أدوار متكاملة ويحتاج ولكن إلى جانب هناك أدوار متميز ضمن هذه الدورة المتكاملة الحركة ضمن هذه الحركة الواحدة المتكاملة لأهل البيت عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه. فن هذه الدور المتكامل هناك لكل واحد من أهل البيت عليهم السلام دور متميز، فوهذا الدور المتميز دور الإمام الحسين غير غير دور الإمام الصادق عليه السلام والمطلوب من الإمام الحسين غير المطلوب من الإمام الصادق عليه السلام. والمطلوب من الإمام الحسين غير المطلوب من الإمام أمير المؤمنين كل إمام إلى حال متميز عن الحال الأخرى ولكن هذه الحالات المتميزة ضمن تلك الكلية ضمن تلك الخطة الكلية فإذا رغم وجود التمايز في أدوار أهل البيت ينبغي أن ندرس هذه الأدوار بصورة كامله عند ذلك نجد انه لولا الامام الحسن عليه السلام ما كان يكتمل دور الامام الحسين ولولا الامام الحسين عليه السلام ما كان يكتمل دور الامام مسني جعفر عليه السلام فيبدولا حالة موحده الحاله الثانيه نحن في علاقتنا باهل السنه نتبع منهج اهل البيت عليهم السلام أهل البيت عليهم السلام أمرونا أن نصلي بصلاتهم أن نقيم معهم أفضل ما يمكن من العلاقات أن ننصحهم ونتعاون معهم وأن معهم نظهر، نخرج ندخل في مجامعهم هذا من جانب من جانب الآخر الحوار الايجابي المفيد النافع الذي لا يتصف بصفه سلبيه بصفه تقريبيه لا يحمل اساءه الى واحد هذا الحوار مفيد الحوار نافع بس بشرط ان لا يحمل اساءه بشرط أن لا يحمل صفه تخريبيه بشرط لا يكون مشبعا بخلفيات تاريخيه الحوار الذي امر الله عز وجل باحسن ما يمكن ان يقال وجادلهم بالتي هي احسن الجدال الاحسن والحوار بالاحسن فمر الله سبحانه وتعالى به وهو نافع ومفيد من جانب ومن جانب الآخر وأكرر الكلام. الله تعالى ورسوله واهل البيت امرونا بأن نقيم مع بعض أفضل ما يمكن من العلاقة وأمتل ما يمكن من العلاقة وأن نقف جميعا أمام أعداء الإسلام صفا واحدا موقفا واحدا كلمة واحدة رأيا واحدا أن تعلمون موقف حكومة آل عثمان بالنسبة آل عثمان كانوا يحكمون العراق وفي العراق أكثرية شيعية وكان موقف حكام آل عثمان من شيعة العراق موقفا يتميز لا يتميز بالايجاب افضل ما يمكن أن نقول قول ما كان يتميز بالإيجابية موقف حكام آل عثمان تجاه شيعة العراق ولكن لما دخل الآن صراع بين الإنجليز من جانب وحكام آل عثمان من جانب آخر علماء الشيعة وقفوا إلى جانب حكام آل عثمان حكام العثمانيين ضد الإنجليز ولم يكونوا يجهلون المواقف السلبية من العثمانيين تجاه شيعة العراق لا ما كان يجهلون. ولكن عندما يصير مسألة إسلام وكفور علينا أن نقف مع بعض فنحن إذا مع إخواننا من أهل السنة أمام أمرين من الأول أمر التفاهم والتعاون والتحاضر والتاخي والوقوف في موقف واحد أمام أعداء الإسلام والموقف الثاني الحوار الإيجابي الذي لا يحمل معنى سلبيا ولا يحمل إساءة ولا يحمل إيذاء وأنا يؤسفني أن أجد أقرأ أو أسمع بعض الحوار الذي يجري على شبكة الانترنت في الحوار بين السنة والشياء أنا مطمئن أن هذا الحوار بهذه الألفاظ الجارحه المتبادله لا يرضى الله تعالى الله ميظ الله ميظ لهذا وأوصي إخواننا من أتباع أهل البيت إذا جوبه بكلمة قاسية لا يواجهون لا يبادلون القاسية بالقاسية ولا يبادلون الكلمة الجارحة بالكلمة الجارحة وليعلم أن الذي يوجه إلى أتباع أهل البيت هذه الكلمة الجارحة مو أهل السنة جميعا واحد من أهل السنة نحمل أهل السنة جميعا كلمة هذه الكلمة الجارحة التي يوجهها عليه فرد واحد، ولا ربما بل بالتأكيد لا يرتضي هذه الكلمة المؤمنون، الصالحون، العلماء، السقاة منهم ما يرتضون هذه، هم أيضا من كما نرى يعملون في تمتين علاقات المحبة والمودة. بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وبين أهل السنه وشكرا لك وكان الإمام الحسين عليه <تصفيق> السلام يعلم من في بالقبض فكيف نرفع صبغة من قال إن الحسين راه بنفسه في مواقع السهلكة ومكان بعلم عيدة وهذا العلم وعدمه هو الميزان لتحقيق انوار سلكه وعدمها او غناته شيئا شيء اخر ورائه الحسين عليه السلام عن علم وبصيرة وتوجه إلى كربلاء وتوجه وهو ينعى نفسه وينعى اصابه من خروجه من من, خروج من, من مكة في مكة خط الموت على ولد آدم مخط القلاده على جيد الفتاس إلى الليلة عشراء الإمام عليه السلام كان على بصيرة أن طريق طريق الاستشهاد وكان يعتقد أن أنه بهذه الشهادة يحيي الإسلام ينبه الظلم ضمير الإسلام ضمير الأمة الإسلامية الذي أصابه الخمول والرفول وفعلا كان ذلك كذلك دماء أهل البيت عليهم السلام الطاهرة أزال الخمول عن ضمير الأمة وحركت هذه الدماء الطاهرة الأمة الإسلامية وخرجت الثورات بعد مصرع الحسين عليه السلام في مواجهة الظالمين فاذا الحسين اقدم على الشهاده على بصيره من امره لاحياء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم Přišlo nám, že je někdo تعالى prostředí za hranou, kde každý den končí to zlato, které má dresant. Přišlo nám, že je někdo na prostředí za hranou, kde každý den končí to zlato, které má dresant. Přišlo nám, že je někdo na prostředí za hranou, kde každý den končí to zlato, které má dresant. Přišlo nám, الجهود je někdo na prostředí za hranou, kde انت ما تشريع على عجالة جزا الله قلت جزا في احتيال العالمية يقول ان الجمهة من صلوات الله الله عليه وسلم هذا او من وَنَوْتَعَنَا يَعْلِمْ وَإِنْتَقْرِ نَعْمَا مَنَا تَمْرُهُ وَلَا يَسْكِنْ جَدَىٰكُمَ اللَّهِ سَحْلُ أنا أجل رسول الله شاء الله أنا أجل من يستعى الألم <الحلو> يقول <تصفيق> <هو> من <دمهم الاشتاء> <تصفيق> من كان يقول إلا البينات الله تعالى عليه قال جبال كما ولو كان يعلم إذا كان الإيمان من حجر الحفظ جلسة وتناقل يعلم الإيمان من حجر الصصة الله سير كيف نجد إذا كان لديكم أي تعليق على <تصفيق> الصصة لذلك قد أسمتهم من جمعية هذه المقولة الذي قد أَوْ او من يحضر على هذه المقاله اذن صوت خالد الله كل ما تتمه امام الفتيه متحدثين به الهان انا استحقاق احمد ان لماذا يطرح علينا سلاح إذا قتل الإمان الشتين ما قدم وطقتلنا ما تشترون بزحف او بذات الأولى لا تشترون جزاكم الله خير جزاك كيشنا جعيل نحن نعتذر وتبعنا أننا ثم هذا استحق بيجب الصحة محمد وعلي محمد بذات الله خير الله خير بسم الله الله رحمن الله رحيم الله عندي شؤال الحمد لله جاوب نصف على الاتجاه يعني الآخر شلال الصباح وهو على الشيخ سؤالة في الكتور نصف أو والتبار والشكل الجارة يعني مثل ففي المسجرية من السماحاتهم لو تفضلوا بها فيها رهو الله الشرع في هذا الموقف يعني أن على مثلاً في المسجرية الجهار الأحماق لقصتنا مثلا, مثلاً صار على التحية فنرجو لتماحكم في ذلك في حالة الموضوع الزاقود يعني السؤال الثالث يتجرب على الموضوع آه هي كلمة التي توجيهها إلى الأخوة على هذه الغرض في التصرف مع بتجهيز إختيار إختيار الذي يخص الطوائف السنية عسى أن هذه ساعات جزءاً من عملية إحترافية التي نحكون بها ونشرط عليها أشاد أحد علماء شخصياً فنحن مكلفون شرعاً بالالتزام بتحترمكم وتقربكم شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليك شهد اه انا عندي مشكله كده ماما سائقه من صادره والتي المراه التي سواء قط اهل البيت ان تؤدي هذه المصاله ما هي النصيحه التي نستطيع ان نحاول فيها افاده سنه تكون هي الافضل لا الله عليكم ربكم الله وبركاته انه لا يسعني الا مسجد على هذه القرصة والى تماحه السنة الكبير الذي كان سلامه طيبا من الخلف ويطلب الخلف والله اجده يتسلم الغاء الغنر على اسلام القصودين فأصل من الحضور جميعا والأقوى الآثمي انا تحلوا بكث أبو، لا إني لا أفعل أقول لك، كلهم دخلوا، كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد النبي الاصفي احمد الله الله ورآه المعنى الشيخ حقوقها في سؤال أحاول أن أرفض بالماغي ماغي فرس الإمام الفترين عليه السلام والحاول يعني كلنا نعلم سمحك الشيخنا السجور والدنيل الاصفي أن الفاروخ يعود بسه وهذه حقيقة يقولها القرآن الكريم. اي الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قم حسد الذين آمنوا أن يقولوا آمننا وهم لا أستنون ولقد شفلنا الذين من قدره فليألمنا الله الذين نصدقوا وليألمنا الكاظرين كما تكفيها الرسالة والتاريخ أن تجريعهم هو بحر من بشكل مجال سياسيه والتفاتيه واجتماعيه فبترحوا السماح للشيخ العلامة تصاعدوا هم بالإمكان بجاء وكانوا يتشوف معاهم السلاميه سياسيه تدرس الساروش بأينا في الناس السياسيين مع مراقبهم مع الفكرام الظلمة وبعض السبعات يعنيم على أساس ان فالصاروخ يعود بصر، وللمسير على في خطأ، تتحقق الخطأ أمة سلوات بالعلوها، ترى هذه مثال، الانسان كمثال أن يتعلم من السنوات حتى تقول من أمة التي وقعت على الأمة إذا كان هناك حقيقة أنا رأي من الأهم. فقد لا نبقى في التاريخ ندعس اسرار ونقول هذا هو الحق بالضبط لكن الصوره التي نراها تظهر هذا التاريخ تتبع على واقعنا حتى لا تظهر الصراخ كما وتتكرر الصوره فترى من يظهر من نواز ونواض في جهود المحاوله والحجج و وهذا تبرير ان خروج المهمه جدا في لدراسه التاريخ فلا تجعلوا تعليمي العقيدة بأحكامها وأصولها صحيحة. أحسنتم. الله يبارك فيكم إن شاء الله مجموعة طيبة من الأسئلة. أنا أحاول أن أوحد المتشابهات منها. الأول نقطة الإمام الحسين عليه السلام هل كان يطلب السلطة خرج في طلب السلطة؟ أم لا للتأكيد أن السلطة كانت من حق الإمام عليه السلام نحن لا نناقش في هذه الحقيقة أبدا السلطة والخلافة والإمامة والولاية كانت من حق الإمام الحسين عليه السلام ولكن هل خرج من المدينة من الحجاز إلى العراق لطلب السلطة كذا ما كان خارج لطلب السلطة ولا كان يمكن أن يخرج أحد في ظروف مشابهة لظروف الإمام الحسين عليه السلام ويعلم حال العراق ويعلم الحال المسلمين في ذلك الوقت ويفكر أن, أن, هذا أن هذه أن الحركة سوف تنهي تقضي على دولة بني أمية عسكريا. هذا ما ممكن أن الحسين عليه السلام يتصور هذا الموضوع أن خروج من الحجاز إلى العراق سوف يقضي على سلطان بني أمية من الناحية العسكرية أبدا ما ممكن ولم يكن الحسين عليه السلام بعيدا عن الذين نصحوه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن جعفر العبادلة الذين كانوا ينصحون الإمام عليه السلام الا يخرج فكان الإمام لا يتهم كان ما كان الإمام يتهمهم في نصيحتهم وانما يقول قد أعلم ذلك ولكن الله تعالى شاء يراني قتيلا إذن الإمام عليه السلام ما كان خارج لطلب السلطة وإنما كان إنما خرج حتى يقيم ملحمة ملحمة وينبه ظنير الأمة كما ذكرت يعيد إلى الأمة إرادتها الإمام عليه السلام بدمه ودماء الذين واكبوا حركة الإمام هذا ضمير الأمة وهذا الذي كان يطلبه الإمام عليه السلام وخرج من أخرج من أجله النقط الأولى بخصوص الحالة, الحالة الحوار الموجودة على الشبكة اليوم والتي سأل تحدث عنها اكثر من اخر دين او ثلاثة تحدثوا عن حالة اوصي الاخوة الذين يديرون قرة الحوار ان يعملوا يظبط أنفسهم في إدارة هذه الغرفة ورث ويمارسوا كل أنواع ضبط النفس وأخلاقية الإسلام والحوار بالأجمل والاحسن ورث الحوار على شبكة الانترنت مفتوحه ولا يمكن بأي نحو من الأنحاء ال... نحو من الأنحاء غلق إغلاق هذه الغرف ممكن غرف مفتوحة وكل واحد بإمكانه أن يطل على ما يجري في هذه الغرف وبإمكانه من الناحية الفنية أن يشارك يدخل في الحوار كل ما شاء إن لم يكن بالصوت المسموع. فبالحرف المكتوب ما بالحرف المكتوب ما بي أي مشكلة من الناحية الفنية في الدخول في الحوار ومقاطعة الحوار بالحرف المكتوب. عندئذ إذا كان إذا أراد أراد الذين يديرون هذه الغرة أن يردوا الكلمة الجارحة بالكلمة الجارحة فهذا هو الذي يريده أعداء الاسلام وأنا معتقد ان هناك أصابع خبيثة أيدي خبيثة تحاول تلغيم الساحة الإسلامية تحاول زرع الألغام والمتفجرات في الساحة الإسلامية وإثارة الكلام الجارح واللغة الجارح بين الشيعة أتباع أهل البيت وإخوانهم من أهل الصلة فالذين يديرون غرف الحوار عليهم أن يتادبوا بعدم الإسلام وجادرهم بالتي هي أحسن شعار الإسلام في الحوار أن يكون الحوار دائما بالذي هو أحسن وبالتي هي أحسن. والكلام المكتوب والكلام المسموع الذي يدخل هذه الغرف ينبغي الا لا يغير السياسة العامة لهذه الغرف وإلا فسوف تتحول هذه الغرف إلى غرف للشحناء والبغضاء وإثارة الشحناء بين المسلمين وإذا التزم مدير الغرب بهذا الأدب الذي يأمرنا الله تعالى به ويأمرنا به رسول الله وأهل البيت عليهم السلام عندئذ هذه الحالات تبعث يعني حالات المداخلات الجارحة في الحوار تبعث ونحن نمرأ في سيره اهل البيت عليهم والسلام ان احدهم كان يجي ويواجه الامام الحسن او يواجه الامام موسى جعفر عليه السلام بكلمه جارحه الامام عليه السلام كلمه شديده قاسية جارحه الامام يقول له يظهر لي انت غريب في هذا البلد لم يكن لك اهل هذا بيتك بيت لبيتك تعال معينا البيت نؤويك ان لم يكن لك مكان نستضيفك إن لم يكن لك مكان نغنيك إذا كانت عندك حاجة هذا أدب أهل البيت عليهم السلام نحن علينا أن نعطي في هذه الغرف صورة مشرقه عن أدب أهل البيت عليهم السلام وأدب أهل البيت عليهم السلام هو أدب القرآن بالتي هي أحد ورد السيء بالجميل والجارح بالكلمه الطيبه وانا لست اشك ان, أن امتعاض اخواننا من اهل السنه من امثال هذه الكلمات الجارحه ما يختلف عن امتعاضنا على اهل السنه ايضا يمتعبون من هذه الكلمات الجارحه يمتعبون من هذه المواجهات الجارحه على شبكات الانترنت فأنا اوصي إخواننا الذين يديرون هذه الغرف في الغار أن يلتزموا بهذه الأخلاقية في إدارة شبكة الحوار هذه تقريباً يجمع بين مجموعة من الأسئلة بين الإخوان والأخت المؤمنة الصالحة التي سألت أيضاً والأخ الذي طلب النصيحة لاهل السنة كذلك نحن نوجه هذا الخطاب إلى أهل السنة عن اختلافنا وياهم شيء اختلافنا الثقافي والفكري والعقيدي معهم شيء ومحبتنا لهم ووقوفنا إلى جنبهم ومعهم شيء آخر ينبغي الله نخلق بين هذين إذا تحدثنا عن رأينا بشكل صريح وواضح في المسالتين المهمتين الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه واله ومرجعيه اهل البيت عليهم السلام هذا ما يعني احنا نحمل في نفوسنا موقفا سلبيا تجاه اخواننا اهل البيت وهذا هو أدب أهل البيت وهذا هو تعليمات أهل البيت عليهم السلام لنا وقد أمرونا أن نصلي بصلاتهم وأن نحضر صلواتهم وأن نحضر مجامعهم وأن نتعاون معهم ونتعاطف معهم كلمات أهل البيت كثيرة في هذا الموضوع الأخ الكريم الذي أبرز جميلة عواطفه أشكره على عواطفه الجميلة وكل علاء الذي فيه ينضح أما آخر أخسر ألعب تدوين التاريخ السياسي لأهل البيت عليه وسلام هذه رسالة وجهها هذا الأخ من موقع الحرص على التأريخ الإسلامي وتأريخ أهل البيت عليه وسلام الى المفكرين والكتاب فنرجو ان يأخذوا بهذا الانداء ويهتموا بتدوين التاريخ السياسي والثقافي لأهل البيت عليه السلام مرة اخرى اعيد شكري اليكم جميعا الذين استمعوا الي في هذا المجلس الشريف والذين استمعوا إلى هذا الحديث على شبكة الانترنت وأسأل الله تعالى أن يرعاهم جميعا يرعان جميعا ويحفرن جميعا ويدفع عنا مكر طغاة أمريكا ومكر أمريكا وكيد أمريكا بالمسلمين ويرفع هذا الهجوم الشرس على الشعب المسلم الأفغاني ويعيد إليهم أمنهم ويخذي ويخذل أمريكا في عدوانها على شعب أفغانستان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.